ر الله وَجلََتقنوبُهُم وَإذاَا تَُت عَلَم آياتتُ زَادَم إم نَو وَعَلَ رَّ ييتَوكررُون الذيينَ يوقمونَ الصَّلاةَ وَمَِّ رجَقناَاهُم يافِبون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 تَمَّ الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وان للكافرين عذابا قد با ومن ولهم يومئذ جبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فام فقد با بغضب من الله وما اوا وجرما المصير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 كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عدولا توني عنكم فئتكم شيئا ولو كترت وأن الله معلم انسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم ما يسمعون ان شر الذئب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 إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا الله شديد العقاب واذكرون فأضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره فرزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا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 وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ مَا تَقُولُونَ إِنْ هذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كان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 وَدُفِقَتْ مَضَتْ سَنَةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ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 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورآء الناس, ورآ الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط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 بِأَتَانَنَا كَصْعَلاَ عَقِبَيْنِ وَقَالَ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَاللهُ شَدِيدُ إذ يَقُونمُنَذِقُونَ والَّذينَ فيِي قُنوبِهِم م رَضٌُ غَروهَا أُناَاائدينُم إذ يَقُونمُنَذِقُونَ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 فَإِنْ كَمْ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ان الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم عادا بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلاكناهم بذنوبهم فأهلاكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين شَرُّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ثُمَّ يَنقُضُونَ فِي كُلِّ مَرَّةٍ لا يَتَّقُونَ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 وَيَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُمَّ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ وَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ هُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيُؤْفَ بِهِ إِلَيْكُمْ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وأنتم لا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 أصْبَحَكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُنْ مِنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ وَإِن يَكُنْ مِنْكُمْ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 أن يكون منكم ألف يولبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يتقن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سَبَقَ لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكنوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم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 والاهم وانفسهم في سبيل الله في سبيل الله والذين آمنوا ونصروا هنا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ نَصْرٌ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ تَوَلَّوْا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولا والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله